أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعدل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلمون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 وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بلث فحسبه جهنم ولبيس المهاد ومن الناس من يشري نفسه بتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين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 يَغُمُّ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الغَمَامِ وَالْمَلائِكَةُ وَقُضِيَ لَمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُونَ سَلْبَنِي إِسْرَاءَ إِلَيْكَ مَا تَيْنَهُم مِّنْ آيَةٍ بَيْنَ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 بغير حساب كان الناس امه واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم, وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أنتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء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 وَزُلْزِلُوا حَتَّى يقول الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَي نَصْرُ الله؟ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قل ما أنفقتم من خير فللوالدين ولقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا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 وَمَن يَرْتَدَدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَاخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِبُونَ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 اكبر من نفعهما ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم لايات لعلكم تتفكرون في الدنيا ولاخره ويسالونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم إن ان الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَوَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُونَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّارِ لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرف لكم فاتوا حرفكم ان شئتم وقدموا لأنفسكم, وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم فلاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضه لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم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 الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف ما حدود الله فان خفتم الا يقيم ما حدود الله فلا جناح عليه ما تمتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فاولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان, ظنا أن يقيما حدود الله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 وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظُّلُمَ نفسه وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ مُزُؤًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شيء عليم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكي لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 بولدٍ بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن راد في عن تراضٍ منهما وتشاور فلا جناح عليهم وإن أن ولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا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 بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وكنتم في أنفسكم عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنَّ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرَّنِ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقُدَةً مِكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا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 او تفرضوا لهن فريضه ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه وقد فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَانِصْفُوا مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْتُمْ تَخَافُونَ أَقْرَبُ تَعُدُّوا لِلتَّقْوَى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاه وقوموا لله قانتين فان خفتم فرجالنا وركبانا فاذا امنتم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 وَاللَّهِمْ مِنْ مَعْرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُوا آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِمُونَ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 إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُو تَمَلِكَ قَالُوا أَنْ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُتَسَعَ تَمْنٍ الْمَالِ قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم والله يوتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم النبي ياكم التابوت أيات ياكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبطية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم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 وقتل داود جانوت وآتيه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء